كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ثم مَكَلَّسُوا فَتَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ هُمْ مَكَلَّسُوا فَتَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ هُمْ مَكَلَّسُوا فَتَعْلَمُونَ كلا لو تعلمون علم كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ أمة كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم يقين أمة كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم يقين أَمَّا كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ أَمَّا كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ أَمَّا كَلَّا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 أَمَّا كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ كَلَّا تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ أَمَّا كَلَّا سوف تعلمون كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ أَمَّا كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ كَلَّا أَمَّا كَلَّا سَوْفَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ أَمَّا كَلَّا سَوْفَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ أَمَّا كَلَّا سَوْفَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ كَ سَوفَ تَعلون كلَ لَ تعلمَ عِلمَ اليكين أَُّ كََّ سَوفَتَعلمون كلَلا لَ تَعلمونَ عِلمَ اليكين أَُّ كََّ كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما أُمَّ كَلَّا سوف تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ أُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ كَلَّا أمة كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم يقين أمة كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم يقين أمة كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين أمة كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين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 أَمَّا كَلَّا سوف تعلمون كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ أَمَّا كَلَّا سوف تعلمون كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ كَلَّا مكا لا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما اليقين امكا لو تعلمون علما اليقين امكا لو تعلمون علما اليقين ام كلا <سؤالي> لو تعلمون علم كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ أُمَّ كَلَّا سوف تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقِينِ أُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقِينِ أَمَّا كَلَّا سوف تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ أَمَّا كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ كَلَّا أَمَّا كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ كَلَّا كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ كَلَّا كَلَّا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 أمة كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين أمة كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين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 كلا لو تعلمون علم اليقين اليقين اليقين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 <سؤال> أمة كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين أمة كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين أمكلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين أمكلا سوف كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين وَمَا كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ